بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا أعيد أريد أن أرجع شيئا ما إلى الوراء فأعيد بحث صحيحه أبي عبيده الحثلا. ذلك لأن ال في التفسير الذي فسرنا به الصحيحه كان من الواضح ان أن الصحيحه لا تدل على الكشف. الآن أريد أن أطرح احتمالا آخر. وأذكر مؤيدات هذا الاحتمال عندئذ أن تلاحظوا أي شيء تختاروا اختاروا, اختاروا. الاحتمال الآخر ما يلي صحيحة أبي قبيدة الحداء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجاريه زوجهما وليان لهما ما معنى زوجهما وليان لهما نحن حتى الان كنا نمشي على تفسير الوليين بمعنى الوليين الشرعيين كالاب او الجد ان قلنا بولايه الجد او من نصبه فقيه وليا عليهما او ما شابه وهما غير مدركين قال فقال النكاح جائز وبطبيعة الحال فسرنا قوله النكاح جائز يعني النكاح نافذ أيهما أدرك كان له الخيار نعم إذا أدرك أنه إذن لهم الخيار أن يبقى العقد أو ينهي العقد بمن هنا قلنا أنه إذن الرواية لا بصحة النكاح فما معنى حمل ذلك على النكاح الفضولي شمل علاقة بالنكاح الفضولي هذا الذي قلنا الاحتمال الذي أريد أن أطرح في هذا اليوم وألتمس له مؤيدات أو قرائد هو أن يكون المقصود بقوله وليان لهما الأولياء العرفيين وليس الولي الشرع الولي الشرعي إنما هو الأب والجد يعني هم أبو الأب الجد أبو الأم ليس ولي الأب وأبو الأب و لا من يكون من نصبه الإمام عليه السلام إن كان في زمان الحضور أو الفقيه بناء على ولاية الفقيه الفقه نصب ولكن الأولياء العرفيون والذين الناس الاعتياديون العوام كثيرا ما يمشون وفق الأولياء العرفيون كبير العائلة يدبر أمور الأطفال أمور الأولاد أو أخوهم أخوهم الأكبر يدبر امورهم أمورهم أو ما شابه ذلك أمهم إذا ما يكون إلا الأممية الأممية يخطبوا ذو الأولاد بعض أو ما شابه ذلك مما لا شرعية لهم ولكن في الأعراف العائليه كثيرا ما يركن إليهم افلا يمكن أن نفسر الرباية بها كذا تفسير وليان لهما مغل أبواهما قال وليان لهما يحمل على الولاية العفية وهما غير مدركين قال النكاح جائزون إذا فسرنا الوليين بهذا المعنى الذي الآن أبرز احتماله سيكون لا ما رح يكون معنى أن نكاح جائز يعني أن نكاح نافذ كما فسرناه في الأيام السابقة وإنما سيكون معنى أن نكاح جائز يعني أن نكاح غير غير لازم غير مؤثر فتشي جائز فتشي قابل للإصلاح بعد ذلك بالإمضاء هذا فعلا إلى الآن het is geen juist, het is geen metegezellen, het is geen van die dingen. Al kan er hun kiezen, zijn het na, وبعد ذلك إذن كل أيهما أدرك كان الهرفي وبما أنه هذا هم كنا من المسلمات الفقهيه أن الأولياء العرفيين لا أثر الشرع لعملهم وإن كان الناس ماشين الناس ماشين على الأعراف لا أدفر شرع لعملهم إذن فالنكاح كان فضوليا من قبل الوليين هذول الأطفال وذاك الولي فضولا زوجهما فيقينا إن كان هكذا يقينا كلمة جائز ما رحص المعنى انه صح النكاح وإنما مجرد أنه شيء يمكن تصحلها بعدين إذا كبر فضوليا يمكن تصحلها بعدين إن قلنا هكذا إن فسرنا هكذا فسيتم كلام السيد الخوي رحمه الله وهو أنه خوب كيف حكم الامام عليه الصلاة والسلام بنفوذ اجازه الصبية بعد ما ادركت والولد ميت المي... الولد كبر وادرك واجاز وموت بعدين الصبية ادركت الامام قال احلفوها انها لم تتعلم لم تمضي طمعا بالإرض فإذا حلفت يعطوا الميراث خب كيف يمكن أن يصح الآن على الزوء لو بناء على الناغل كيف يمكن الآن تصبح امرأة, امرأة وزوجة لمن مات ممكن فلا بد من الكشف كشف لا تقول الكشف الحقيقي الكشف الحكمي فليكو اول ما قاله السيد الخوي الذي فرضه شيئا وسطا بين الناتل والكشف فليكو مثلا ان قبلنا هذاك الشيء الوسط فليكو خب أما الشاهد على ذلك خب هذا معنى يعني قد يأتي غريبا إلى الذين هذا المعنى أما الشواهد على ذلك فأذكر أدة شواهد شواهد الداخلية شواهد خارجية اما الشواهد الداخليه المقابله الموجوده في داخل النص بين صدر الروايه وذيل الروايه حيث انه في صدر الروايه قال زوجهما وليان لهما في صدر الروايه هكذا قال الى ان وصل الى ذيل الرواية قال فإن كان أبوها هو الذي زوجها رح على الاب فإن كان أبوها بعدما حكم الإمام عليه الصلاة والسلام قال أنه ل لأن لها الخيار اذا ادركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها، وقال الإمام حكم بأنه لها الخيار إذا أدركت مع ذلك السائل مقتنع قال خب نفترض أن أبوها كأنما يقول ليس وليان لهما إنما أبوها فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تترك قال يجوز عليها هذا يجوز عليها لاحظوا التعبير يجوز عليها تعبير يختلف عن كلمة النكاح الجائز اللي ورد في في سورة النكاح الجائز قد يفسر بما قلنا يعني قد يفسر بمعنى أنه ليس نافذا ليس لازما فشي معلق ما معلوم هذا يمكن أن يفسر بهذا الشكل. لكن جائز عليها يجوز, يجوز عليها تزويج الاب يجوز متعديا باعلى يجوز عليها هذا معناه انه نفى راح خلاص معك خيارا ما لهم هذا يشيسر يش معناه يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمحر على الأب الجاري أليس هذا يعني أنه أن الروايات وفق اسئله السائل فرضان الفرض الأول أن النا... أن أن كحين أولياءهما والماشي في في عرف المجتمع الممقيد ما عارف دقائق الأحكام الشرعية والذيل راجع إلى مسألة في فإن صح هذا هذا يؤيد كلام السيد الخول أنه اذا كان البحث أو رنف في النكاح الفضولي لأن الولي غير الشرعي كل ما يفعل فضولي إلا, إلا أن يأخذ إجازة من الإمام المقصوم أو يأخذ إجازة من فقيه بناء على مبدأ ولوية الفقيه هذا شاهد داخلي من داخل الرواية وهناك شاهد ثاني داخلي هم من داخل الرواية الشاهد الثاني هو أنه إن مات قبل أن ان النكاح جائز أو سطر الرواية النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن مات قبل أن يدركه فلا ميراث بينهما ولا مهر خب ليش. إن كان معنى قوله عليه السلام أنك حجائز يعني أنك حصح مثل ما فسألنا أمس أماتي أول أمس إنك حجائز يعني أنك حصح فإن مات قبل أن يدرك لا ميرث بينهم خوب لو كان بقيا إلى أن أدرك لهما الخيار فلو فسخا بعد ما كن لكن لو ما تعتبر ان يدركا والنكاح صحيح جائز يعني صحيح لا, لهما ليش لا ولا مهر لا مهر بينهما ولا مهر ولا مهر لماذا نعم لو, لو بقي الى ان ادرك ولم ينفد لا مهر معنى انه يعتبر فسخ باعتبار تراجع او انه بعد ان بلغا صار الاختيار بيدهما فما نفده ما ايش اتفقد لكن ان مات قبل ان يترك لماذا لا مهر ما معنى انه لا مهر لها اليس هذا يعني ان الامام يريد ان يفهم انه ترى نكاحه باطل ما لم يتركه نكاح فضولي مو باطل بمعنى أنه غير قابل للتصحيح ليش قابل للتصحيح بعدين بالإجازة باطل يعني نكحفظو لي ما أقصد هذا نكحفظو لي فمن الطبيقة أنه إذا مات لا يوجد إرث ولا مهر هذا هو الشاهد الثاني الداخل ولدينا شواهد خارجية وهي أن الروايات التي روايتان درسناهما في الأيار السابقه والتي جعلناهما معارضتين في موضوع الأرض خمانة صحيحة محمد بن وصحيحة صحيحة محمد بن المسلم وصحيحه عبيد بن زران حكمت بالتوارث قلنا أمس أنه هاتان رواية متعارضتان في موضوع الارث يوجد تعارض هكذا قلنا في مضى. الآن أبدأ قول أنه ماكو تعارض أصلا ما تعارض بين الصحيحة عبيد وصحيحة محمد بن مسلم وهذا من طرف صحيحة ومن طرف آخر صحيحة أبي عبيد لأن صحيحة أبي عبيد قال زواجهما وليان لهما لكن صحيحة عبيد بن سرارة ماذا زواجهما وليان لهما قال صحيحة أبي عبيد عفوا صحيحة عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله قال سألته عن الصبية يتزوج الصبية هل يتوارثان قال إن كان أبوهما هما اللذان زوجهما فنعم أبوهما مو وليا قال أبوهما نعم يتوارثان أليس هذا يعني أنه إذان في صحيحة يعني إذا أرنأت نجمع صح هذه شواهد خارجية شواهد خارجية تكون شاهدة بسبب الجمع العرفي يعني إن, إن أمكن الجمع العرفي لا تصل النوب إلى الإسقاط والتعارض خب أليس على جمع عرفي وهو أنه صحيحة أبي عبيد قالت وليان لهما ما قالت ان كان ابو هما هما لدنيا زوجها كذلك صحيحت محمد بن, بن مسلم نفسي اتصل بيا اتصل بيا اتصل بيا اتصل بيا اتصل بيا اتصل بيا اتصل بيا اتصل بيا اتصل المدان زواجهما يعني الروايتان تقريبا العباره متفقه بينهما او مع شيء جزء من الفرق من الفرق انما السند متعدد والسند متعدد والإمام هم متعدد الصحيحه عبيده الصحيحه عبيده بن زراره عن الامام الصادق والصحيحه محمد بن مسلم عن الامام الباقر الإمام متعدد والسنة متعدد المضمون واحد إذا قان أبوهما الذي أن زواجهما فنعم قلت هل يجوز طلاق طلاق الأب قال لا هنا كم في الصحف عبيد من زرار هل يجوز طلاق الأب قال لا المثل تقريبا نفس فليس هذا خبذاك وليان لهما ليش نقول الأخبار متعارضة لماذا لا نجعل هذا قرية عفية على أن المقصود بوليان هناك مو لأ بأنما وليان خب ولدينا شاهد خارجي آخر لم نذكر الشاهد الخارجي الاخر صحيحه الحلبي باسنادي يعني باسناد الشيخ عن الحسن بن محمود عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي انا فقط في مطالعتي ما لحقت راجع علي بن الحسن بن رباط واظنه صحيح بس ان شاء الله بالبيت اراجعه انتوا عم بالبيت ان كان غير صحيح هذه بعد من سمي صحيحه الحلبي لكن أنا أظن أنه صحيح. بناء على صحة هذا وإن كان فعلا أنا اليوم مرد بإسناده عن الحسن بن المحبوب عن علي بن الخسن بن الرباق عن ابن مسكان عن الحلال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الغلام دققوا في العبارة الغلام له عشر سنين يعني طفل بعد مم. ما مدرك فيزوجه أبوه في صغره أبوه يزوجه ما قال ولي, ولي له لا أبوه يزوجه أبوه في صغره أيجوج طلاقه وهو ابن عشر سنين يسأل يقول هذا الولاد حينما عرف أن أبا زوجه صار مناء هو الولد يطلقه مول أبو الولد صار مناء يطلق الزوج أن يجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين قال عليه السلام قال. قال الحلبي فقال الإمام يعني أما تزويجه فهو صحيح صحيح يصرق التزويج صحيح ما وأما طلاقه لاحظوا الصحيح ويقصد بذلك الصحيح المنافذ المفعول حتى بعد أن يدرك يقصد هذا بدليل بدليل تتمت الرواية أما تزويجه فهو صحيح وأما طلاقه هذا الولد أبو عشر سنين طلق هذه المرأة ينبغي أن تحبس عليه امرأته يقول بقوه هذه المراه حتى يدرك بقوه كمراه حتى يدرك هذا الولد فيعلم انه كان قد طلق يقولون له انت ايام صغرك طلقته فإن اقرب ذلك وامراه هذا الطلاق يحتاج اجازه لانه كان غير مدرك حينما طلق، فإن أقر بذلك وأنظاه فهي واحدة باينه طلاق باينة باعتبار انه قبل الدخول خط، العلاقة قبل الدخول <تصفيق> باينة، وهو خاطب مع الخطى، إلا إذا مع ذلك إذا ارادت الزواج مره اخرى خاطب مع الخطى. وإن أنكر ذلك وأبا أن يمضيه قال لا أنا طلقت أخطأت كل طفل ما أفهم طلقت وإن أنكر ذلك وأبا أن يمضيه فهي امرأته لاحظوا فهي امرأته فهذا دليل على ها ما يقول يكون يمضي الزواج لا قال زواج صحيح واما طلاق طلاقه هو تحبس عليه امرأته الى ان يدرك فاذا اقر طلاقه بقي خاطبا من الخطه وهذا طلاق وان على واحده يعني على تفضيحه واحده والا وان انكر ذلك وابى ان يمضي فهذه فهي امراته ما قال انه يمضي العقده هاي شماكه فهي امراته فهذا يعني أن طر نكاح الأب نافذ نافذ لازم أصلا معنى هذا قلت فان مات أو فإن ماتت أو مات قال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع عليه الميراث هذا ذيل شوي غامض بحاجة إلى تفسير قلت فإن ماتت أو مات الابنية ماتت أو الولد مات قال يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي الميراث يوقف ما يعطى إلى أن يدرك ذاك الذي بقي خب هذا إن كانت البنت ماتت إن كان الولد مات ليش يقول يوقف يوقف الميراث حتى يدرك يعني حتى يترك الطفلة ليش هذا مو مقصود أنه النكاح متزلزل لأنه هذا بس خلاف سطر الرواية ما مقصود أن النكاح متزلزل. وإنما مقصود أنها باعتبارها غير متركة غير متركة محجور عليها ما ينضو بدل الفلوس يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي خو إن بقى المرأة وهي الآن ما مدركه طبعا يوقف الميراث يوقف الميراث مو أن هناك شك في الأرض ما المعنى وإنما معنى أنه محجور عليها ما ما يسلم فلوسه بي... بيده حد واما العكس لو ان ال... ابنية ماتت الولد ليش ما, ما يعطى ميراث... الميراث الميراث بيده للسببان اولا لأنه هم محجورن هم عليه غير مدرك فما يعقى البراز لا المال لا ما يعطى بيده صاح وليه ويعطى بيد ولية لا يوقف المال لا يوقف المال مقصود يوقف الميراث اي يوقف الميراث يعني ما يعطى الولي خي يقت الولي يخذ لكن يقف الى ان يكبر هذا السبب الاول وهناك سبب ثاني في موضوع ما اذا بقي الولد وهو ان الولد طلق طلقه وهكذا فرغ الرواية فيحتمل انه حينما يكبر ينطق الطلاق فالميراث نص... نصفه يسقط الى عند الطلاق بقى... بقى... بقى... اذا كانت هي الباقيه بقى... البقى... بقى... حينما تدرك حين مالك... بقى... لا طلاق ده كصمال اثر ولهذا ولهذا شهود دليل الروايه يقول ثم يحلف بالله يحلف بالله ما دعه يخص الرجل لا ايما ثم يحلف هذا يجعل الرجل يحلف بالله ما دعه الى اخر الميراث يعني اذا اردنا ان نفسر غير للروايه بنحو لا يعارض صدر الروايه راح يكون معنى هذا اذا اردنا ان نفسر تفسير من المسجمان راح يكون معنى هذا انه يحلف بالله لك الرجل ما دعاه إلى أصل الميراث إلا الرضا بالنكاح يعني الطلاق ما, يريد ما كان يريد أخطأ ضيما طفلا أخطأ وطلق هذا على كل حال هذا الشيء الذي يمكن أن يقال بشأن الصحيحه الحلبي بس شوفوا إلى أي حد تقبلون هذا النمط من التفسير فلأنظكم مصدر الرواية بعدين انتم اي ال... اي, تك... تك... اي البيانين ترونه افضل بياننا السابق او هذا البيان مقصود في خصته في لا يشبه وغيره يعني لا مقابلتي هذا بين قدينه المقابله يعني القدينه الداخلية هذه هذا أر... خلق أعطيكم مصدر الرواية الوسائل مجلد ست وعشرين من طبعة آل البيت الباب الحادي عشر من ميراث الأزواج الحديث الرابع صفحة مائتين وواحد واثنين إن صح كل كلامنا هذا يصبح الحق مع الصيب الخوني ان صحك كلك الأبناء هذا معناه أنه إذن الصحيحة أبي عبيدة دال على الكشف نعم ما أقول الكشف الحقيقي فلا يكون الكشف ميتون هذا بعد بكرة أعضوني فتواكم حتى أنا